118. والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون 119. الذين هم في غمرة ساهون 110. يسألون أيان يوم الدين 111. يومهم على النار يفتنون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 119. وبالأسحار هم يستغفرون 110. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 111. وفي الأرض آيات للموقنين 112. وفي أنفسكم أفلا تبصرون 113. وفي السماء رزقكم وما توعدون 114. فورب السماء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 111. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 112. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 113. وبشروه بغلام عليم 114. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم 115. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 112. قال فما خطفكم أيها المرسلون 113. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 114. لنرسل عليهم حجارة من طيم 115. مسومة عند ربك للمسرفين 116. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 111. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم 112. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 113. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم 114. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فَعَتَوْا عَن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينذرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد و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 121. إني لكم منه نذير مبين 122. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون 123. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 124. فتول عنهم فما أنت بملون